الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 نصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم.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 ومن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ للكافرين عَذَابًا النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحلفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأويه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبذي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في أرضي تخافون أي يتخطفكم الناس فأوئكم وأيدكم بنصره فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 واعلموا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتزديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم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 أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَسَّلَ فَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَ السُنَّةُ الْأَوَّلِينَ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 نصير واعلموا انما غنمتم من شيء ان فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل ان كنتم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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي عن بينه وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أليكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في اعيونكم قليل ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور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 ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وَإِذْ زين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريم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 ولو ترئذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على سواه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 وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء إن في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وان يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 إنه عزيز الحكيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَلِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا ميتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أل ان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، فان منكم مئه صابره يغلبوا ميتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين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 يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أُخِذَ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يُرِيدُوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وِلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ في فِي الدِّينِ النصر النَّصْرُ إِلَّا قوم قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ والله وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لهم مَغْفِرَةٌ ورزق كَرِيمٌ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم